وَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريغة ولا جناح عليكم فيما ترغيتم به من بعد الفريغة إن الله كان عليما حكيما، ومن لم يستطع منكم ضولاً أن ينكع المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعوكم من بعض بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 الله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان طعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم اينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن رضا منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَنْفَنُ صُنِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُونَ كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخنا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَطْنِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المغاجع واغربوهن فإن أطع فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شان او وبالوالدين احسانا وببالقربا واليتاما والمساكين والجار بالقربا والجار جنبا والصاعب بالجنب وبن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يعب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضني واعتدنا للكافرين عذابهم هنا، والذين يفقرون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ونا باليوم الآخر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ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 يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْعَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَذِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ تومسكرا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرغاة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغرم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تَرَ إِلَا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظِلُّ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَامٍ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاطْعِهِ وَيَقُولُ سمعنا وأصينا واسمع غير مشمع وراعنا ليلا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خير اللهم وأقوى ما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يأمرون إلا قنيلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نضمس وجوها فنردها على أدبارها, على أدبارها أو نلعنهم كما لعنهم أصحاب السب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى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 وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِيْنًا أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبئة والطاوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا